Vad du vill ha, det är en lätt, O med mina قجار <تصفيق> ذي ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا <تصفيق> الذين يبخلون للكافرين لك فينا عذاب موجنا الذين يبخلون ويأمرون. بل بخلير يكتم والذين يُنْفِقُونَ أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون مِن شَيْطَانٍ لَّغُو قَرِينًا فَسَاءَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ وإن تكو حسنتين فكيف إذا جئنا اِذِ الظَّالِمُونَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرُّسُلَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّذِى حَدِيثًا Yeah تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل أو لا مستم النساء نعفورا نعفورا فلم <تصفيق> ترى إلى الذين نعوتوا Please! والله انموا بدائكم وان لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشتعون الضيب وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَامِ